ألم تَرَ أن الله خَلَقَ السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ الله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 وَقَالَ الشَّيقان وَلََّ قُبِيَ الأأَمْرُ إِ اللهَّه وَعددَكُمْ وَعْدَ الْ الحَقِّ وَعَدتكُمْ تَأخْلََبتُكُمْ وَمَا كانَانَ لِيَ عَلَْكُمْ مِن سُلطانٍ إِلَّا أَن دَعََوْتُكُم إِلَّا ووتكم فاستجبتم لي فلاتنموني ولو مو انفسكم ما انا بمصرخكم ما انا بمصرخكم وما انت بمصرخي اني كفرت بما اشَرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ قوالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت اصلها ثابت في السماء